التجارة الرابحة هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك لكأني أنظر الآن إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو بتلك الدعوة الميمونة المباركة ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم فلما دعا خليل الرحمن عليه السلام بتلك الدعوة الميمونة المباركة وإذا بالحق جل جلاله يستجير لتلك الدعوة فيبعث الله محمدا سيد الأولين والآخرين بهذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيأتي النبي ويطل القرآن على أسماع أصحابه ويثواثر القرآن حتى يصل إلينا سليما بلا نقصان بلا زيادة ولا نقصان كما وعد بذلك الواحد الديان فقال جل في علاه إنا نحن نزمنا الذكر وإنا له لحافظون فهو كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه الكتاب الذي لا تنتهي ولا تزول عجائبه ولا غرائبه فقد قال جل وعلا سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام فقد قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم فتعالوا بنا لنتعايش مع آيات الله جل وعلا ومع فضل كتاب الله سبحانه وتعالى إن القرآن هو التجارة الرابحة لمن أراد أن يربح في الدنيا والآخرة فقد قال جل في علام إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور وتأمل معي قول الله عز وجل إن الذين يتلون بفعل الاستمرار ولما تكلم عن الصلاة والزكاة قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن فالقرآن نحتاج أن نتلوه آناء الليل وآناء النهار كما حظ على ذلك الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال لا حسد إلا كثنتين وكان من بينهما ورجل آتاه الله الكرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فمن أراد التجارة الرابحة فعليه بكتاب الله عز وجل لقد تحد الحق جل وعلا به الإنس والجن منذ أن أنزل أول آية وإلى أن تقوم الساعة وتنتهي الدنيا بما فيها فقال جل وعلا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فعلم الله عز وجل عقد الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب فخفف الحق جل وعلا عنهم هذا التحدي فقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل بعشر صور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فعلم الحق جل وعلا أيضا عجزهم عن ذلك فخفف الحق جل وعلا التحدي وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فعجز عن ذلك وما زال التحدي قائما إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها إذن فكتاب الله عز وجل هو كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل تتعجب حينما تعلم أن مشرك قريش. كانوا يتواصلون فيما بينهم وبينهم البعض على أن لا يسمع القرآن من كم من أنزل عليه القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يفعلونه خوفا من أن يؤمنوا بالله جل وعلا فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون تتعجب حينما يبو بالإمام البخاري بابا بعنوان باب سجود المشركين مع المسلمين والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما البيت الحرام فقام يصلي وقرأ بسورة النجم وكان من خلفه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يصلون فقرأ النبي سورة النجم إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحقون ولا تكون وأنتم سامدون فازجدوا لله واعبدوا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أصحابه وسجد المشركون خلف المسلمين تأمل معي ما تحملوا أن يسمعوا آيات الله عز وجل من النبي إلا ويزجدوا في التو واللحظة للرب العظيم العلي سبحانه وتعالى فسجد المشركون خلف المسلمين بل, بل ولما جاء سيد أهل دوس وهو الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى مكة في موسم الحج وكان المشركون يحجون أيضا لكنهم كانوا يحجون بطريقة تختلف عن حج الإسلام أو عن حج المسلمين فلما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي قشي المشركون أن يؤمن الطفيل برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالوا يا طفيل إنك رجل عاقل سيد في قومك وإنا نخشى عليك من سحر محمد صلى الله عليه وسلم فلا تسمع لهذا القرآن الذي يتلوه فما كان من الطفيل إلا أن وضع كرصفا أي قطنا وضع قطنا في أذنيه ليسد أذنيه عن سماع كتاب الله عز وجل ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وإذا بالطفيل يطوف حول الكعبة والحبيب المصطفى قائم يصلي فإذا بالطفيل تتسرب إلى أذنيه بعض آيات الكرآن ممن يتلوها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فلما سمع الطفيل تلك الآيات تعجب من هذا الكلام قال والله ما هذا بشعر ولا سحر ولا كهانة ثم حدث نفسه وقال يا طفيل إنك رجل عاقل تعلم الشعر من غيره وتعلم السحر من غيره فلما لا تسمع إلى محمد لعل الله عز وجل أن يكتب لك الخير في سماعه فذهب إلى الحبيب المصطفى وطلب منه أن يتلو عليه بعض آيات الله جل وعلا فقام الحبيب المصطفى وبدأ يتلو الكرآن ولك أن تتخيل نفسك مكان الطفين وأنت تسمع الكرآن ينساب من سنايا من أنزل عليه الكرآن صلى الله عليه وسلم فسمع الطفيل بعض الآيات فانشرح صدره وأسلم في التو والرحظة وعاد إلى قبيلته يدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإيمان بالله جل وعلا فأبت قبيلته أن تؤمن بالله فعاد مرة أخرى إلى النبي المصطفى وقال له يا رسول الله لقد أبت دوس أن تؤمن بالله جل وعلا ألا تدعو الله على دوس فقال لا ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب العلي وقال اللهم اهد دوسا وات بهم ثم أمر الطفيل أن يدعوهم بكل رحمة وحنان وعاد الطفيل مرة أخرى مستبشرا بدعوة سيد الأنام فعاد إلى قبيلته دوس فلما دعاهم إلى الله عز وجل أسلموا جميعا وكان ذلك في ميزان حسنات الطفيل رضي الله عنه أرضاه بل تتعجب أنه كان في الجاهلية شاعر يسمى لبيد ابن ربيعة، وكان من الشعراء الستة المعدودين على الأصابع الذين طوّعوا أشعارهم على أصفار الكعبة من المعلقات. كان شاعر يضرب به المثل. فقام لبيد ابن ربيعة لما سمع عن رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكتب شعرا يذم فيه الحق جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بل ويهجو فيه الكرآن وعلق تلك القطعة على أستار الكعبة فدخل مسلم غيور إلى بيت الله الحرام فلما وجد هذا الشعر للبيد بن ربيعة كتب بجواره بعض آيات الله جل وعلا وعلقها بجوار الشعر فلما دخل نبيض بن ربيع في يوم من الأيام فنظر بإذا فإذا بصحيفة قضع اللقد بجوار شعره فتعجب فنظر إلى تلك الصحيفة فإذا فيها آيات الله عز وجل فقرأها كلها ثم صرخ في أرض الحرم وقال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين فسجد لبيد بن ربيع في محراب بلاغة الكرآن وسجد لأول مرة للواحد الديان وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه وبعد ذلك بشهر أشهر معدودة إذا بعمر بن الخطاب يدعو لبيد بن ربيع ويقول له يا لبيد ألا تسمعني شيئا من شعرك فبدأ لبيد بن ربيع يقرأ قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال عمر إني قد طلبت منك أن تقرأ علي شيئا من شعرك وإذا بك تتلع علي آيات الكرآن فقال يا أمير المؤمنين والله ما كنت لأتلو الشعر بعد أن علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران أجل والله إنه كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتخيل معي أن الأمة والله ما زلت وما ذاقت الزلم وابتعدت عن أصدع الزهة ونبع شرفها ومعين كرامتها إلا حين تخلت عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا كان سعد بن أبي وقاص في معلقة القادسية يمر على خيام المسلمين فإذا سمع القرآنه يخرج من تلك الخيمة كدوي النحل في دوف الليل يبتسم ويقول من هنا يأتم النصر وإذا مر بخيمة أخرى لا أقول يعصون ربهم عز وجل ولكن أقول قد غفلوا عن ذكر ربهم جل وعلا يقول سعد بن باقاس ومن هنا تأتي الهزيمة وتأمل معي زمن العزة الذي عاشه أصحاب النبي يوم أن يوم أن تعلقت قلوبهم بشرع رب العلي وبسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تأمل معي موقف ربيع بن عامر مع رستم حينما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا فقال له بعزة المؤمن الذي عاش وتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم اتبعنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة بل تأمل مع ما كان من عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة في غزوة مؤتة كان عدد الموحدين ثلاثة آلاف وكان عدد الكفار والمشرقين مئتي ألف تخيل عدد لا يخطر على قلب بشر ثلاث تلاف يقاتلون مئتي ألف فلما قام أصحاب النبي وقالوا إذن نحن الآن أمام ثلاثة من الحلول إما أن نرجع إلى النبي بالجيش فإنا لا نستطيع أن نقاوم مئتي ألف وإما أن نبعث إليه فيرسل إلينا مدد من الجيش وإما أن ندخل فنقاتل فنرضق الشهادة فقام عبد الله بن رواحة بلسان العقيدة التي ملأت قلبه وكيانه فقال لهم يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة وإننا والله لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنين إما النط وإما الشهادة فكان ذلك سببا في تثبيتهم فدخلوا وانتصروا بإذن الله جل وعلا في غزوة مؤتة تأمل معي هذه العزة بل تأمل معي في معركة القادسية أيضا لما كان الصحابي الجليل أبو محجن الثقفي كان مدمنا للخمر وكان قد جلد أكثر من عشرين مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مؤمن يحب الله ورسوله لكنه ابتلي بشرب الخمر وإذا به لما ذهب مع عمر بن الخطاب مع سعد بن ابو وقاص في عهد عمر بن الخطاب الى معركة القادسية اذا به يشرب الخمر ايضا فلما علم سعد بن ابو وقاص ذلك وكان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم انه قد امر اصحابه بان لا يطبق الحدود في اثناء الحرب في اي غدوة لا تطبق الحدود لماذا حتى لا يهرب الرجل وينضم الى صفوف الاعداء فحبسه سعد بن ابو وقاص في بيته وجعل عليه زوجته سلمة وكان سعد كان أبو محجن مربوطا بالخيل فلما بدأت المعركة وهزم المسلمون في بداية الأمر فسمع أبو محجن الثقافي أصوات السيوف والرماح والسهام فتألم لذلك الحفص وظل ينشد ويقول كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصار عذوني قد تسم المنادية وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخى فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيه أي أنه يقول لئن فرج الله عني هذا الحفظ ودخلت وقاتلت في سبيل الله فلله عهد علي ألا أشرب الخمر بعد اليوم ثم نادى على سلمة زوج سعد باب وقاس وقال يا سلمة هل لك إلى خير؟ قالت ما هو؟ قالت تخليني عن قيدي وتعيريني البلقاء أي فرض سعد باب وقاس حتى أذهب وجاهد في سبيل الله قالت ما بذلك من شأن؟ قال سألتك بالله ولله عهد علي إن ردني الله سالما أن أرجع وأن أضع نفسي في القيد مرة أخرى وإذا بها تفك قيد أبا محجن وتعطيه فرض سعد باب وقاس وسيفة فدخل أبو محجن يقاتل قتالا ليوث حتى دخل على ميمانة القوم فهدهم هددا، ثم دخل على ميصرة القوم فهدهم هددا، ثم دخل في قلب الجيش فلما انتهت هذه المعركة عاد ابو محجن ووضع نفسه في القيد مرة اخرى وجاء سعد بن أبي وقاس فقالت له زوجه سلمة ما الخبر وما الخطب وما الحدث وماذا صنعت؟ قال والله لقد هزمنا في بداية الامر هزيمة منكرة الى ان بعث الله لنا رجلا ما اظنه الا من الملائكة ظل يقاتل القوم يمنة ويصرة حتى هدى الجيش هدا فكتب الله عز وجل النصرة لنا ووالله لولا أني على يقين من أن أبا محجن مربوط في القيد لظننت أنه أبو محجن فقالت دوجه والله إنه لأبو محجن فبكى سعد بن أبي وقاص وقال يا أبا محزن والله إني لأرجو الله ألا أجدك على خمر بعد اليوم وقال له أبو محزن وأنا والله يا سعد أرجو الله ألا أشرب الخمر بعد اليوم فلقد كنت أشرب الخمر فتطهرني بالحد واليوم إن شربتها لا يطهرني إلا نار جهنم وتاب الرجل وعاد إلى الله عز وجل هكذا كانت القلوب الأبية التي عاشت على العزة والكرامة التي كانت تأبضين وتحب الله ورسوله فأحبهم الله ورسوله أما الأمة لما هجرت كتاب الله ولما هجرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم أذلها الله عز وجل جل لأذل أمم الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله هجرت الأمة أو أكثر أبناء الأمة كتاب الله عز وجل جل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهجر القرآن على خمسة أنواع هجر التلاور وهجر التدبر وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء بالقرآن تأمل معي حال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل تأمل معي في الحديث الذي رواء البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود دخل يوما على النبي فقال له الحبيب المصطفى يا ابن مسعود اقرأ علي الكرآن قال يا رسول الله فأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل هذا ينفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيره فبدأ ابن مسعود في سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فقال النبي حسبك يا ابن مسعود كفاية قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل تأمل مع ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. تسمع غليانا في صدر النبي من بكائه من سماع وقراءة قول الرب العلي تأمل أيضا حال السلف الصالح من أصحاب النبي ومن التابعين الذين تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي أبيه الكون كله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ثاني وحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن فإن الناس كان إذا صلى فإن الناس كانوا لا يسمعون القرآن من شدة بكائهم من خشية الله جل وعلا بل هذا عمر بن الخطاب يمر يوما فيسمع رجلا يقرأ كتاب الله عز وجل إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا والطور وكتاب المصطور فلما قرأ قول الرب العلي جل وعلا إن عذاب ربك لواقع وقع عمر بن الخطاب وقع عمر بن الخطاب من على دبته مغشيا عليه وهو يبكي ويقول فسم الحق ورب الكعبة فسم الحق ورب الكعبة ومرض عمر شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس وهم لا يدرون ما به رجى الله عنه أرضان بل تأمل معي كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وبينما النبي عائد هو وأصحابه وإذا بواحد من أصحاب النبي يصيب دما من دماء المشركين دخل هذا الصحابي ليقتل مشركا في بيته فما وجده وكان الليل في غاية الظلام فسمع الصحابي صوتا ولم يعلم من من هو الصوت فقتله فإذا بالمقتول امرأة وكان النبي قد نها عن قتل النساء فلما عاد المشرك قال والله لئن ضفرت بأصحاب محمد لأقتلن منهم مئة رجل فلما علم النبي نذر هذا المشرك خاف على أصحابه فمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مكان معين فقام النبي وأراد أن ينام هو وأصحابه فقال من يكلأنا؟ من يحرصنا أي من يكون الليلة في حراستنا فقام رجلان واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار ألا وهما عمار بن ياسر وعباد بن بيش فقال عمار العباد أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة أن تكفيني أنت أول الليل وأكفيك آخرة فقال عباد بن بيش بل أكفيك أنا أول الليل وتكفيني آخرة وقام عباد بن بيش ونظر في السماء وإذا به لكأني به ينظر إلى النجوم وهي تسبح بحمد الله جل وعلا أما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم فلما أحس عباد بن بشري بأن الكون كلهم يسبح بحمد الله جل وعلا وإذا به يقوم ويصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا ويصلي بسورة الكهف فلما قام يصلي جاء هذا الرجل المشرك وأراد أن يقتل هذا الصحابي الجليل وأن يمثل بباقي أصحابهم نيام فلما تقدم رمى سهما في بطن عباد بن بشر وكان عباد يصلي فنزع السهم وأكمل صلاته ثم رماه بسهم ثاني في بطنه أيضا فنزع السهم وأكمل صلاته فرماه بالسهم الثالث في موضع قاتل في صدره فتعجل عباد بن بشر الركوع والسجود فلما سلم غمز عمار بن ياسر ليقوم ويدفع هذا المشرك فلما سلم غمز عمار بن ياسر ليقوم ويدفع هذا المشرك فقام عمار بن ياسر فلما تيقن المشرك ان معسكر المسلمين قد تيقضوا له هرب هذا المشرك فقام عمار بن ياسر وقال العباد بن بيش يرحمك الله يا عباد لما لم توقذني وتخبرني من أول سهم اندربت به فقال عباد وهذا هو الشاهد قال عباد بن بيش والله يا عمار لقد كنت أقرأ في صورة من الكرآن فكرهت أن أقطع تلك الصورة ولو خرجت روحي ما قطعتها لولا أني تذكرت أن النبي قد أمرني أن أحفظ تغرب من ثغور الإسلام تأمل معي ولو خرجت روحي ما قطعتها أبدا هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل تأمل معي ما كان من حال عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا الذي لما كان في سكرات الموت وإذا بأهله يبكون من أجله فقال لا تذكر فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية كتاب الله عز وجل أربعة آلاف مرة تحسبا لهذا المطرع تامل معي بل كان الشافعي رضي الله عنه وارضاه يختم كتاب الله عز وجل في شهر رمضان ستين مرة مرة بالليل ومرة بالنهار تأمل معي كل هذا الفضل بل هذا علي ابن الفضيل بن عياس رضي الله عنهما كانت زوج الفضيل بن عياس تقول له يا فضيل لا تقرأ القرآن أمام ابنك فإنني أخشى عليها أن يسرع لماذا لأن الفضيل كان صاحب صوت شجي ومؤثر في النفوس وكان ابنه يتأثر حتى يغشى عليه فقام في يوم من الأيام وبينما الفضيل يصلي قيام الليل إذ وقف خلفه ابنه علي وهو لا يدري فلما وصل إلى قوله جل وعلا بل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سقط علي بن الفضيل بن العياض ميتا من سماعة تلك الآية تأمن معي حال هؤلاء الناس حال هؤلاء البشر الذين عاشوا على كتاب الله وعاشوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأتي الحديث عن فضل القرآن والحديث عن فضل القرآن عظيم وجليل بعظمة وجلال القرآن وشيق طويل بطول آيات القرآن وحروفه فحسبك أنك إذا قرأت القرآن فإن مالك الملك وملك الملوك يكلمك ويحذرك ويرغبك ويخوفك سبحانه وتعالى أما عن فضل القرآن فسأتحدث عنه في عجالة سريعة في معجالة سريعة في اثنا عشر عنصر أما العنصر الأول فأهل القرآن هم أهل الله وخاصتهم والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين أو أهلين فأهل القرآن هم أهل الله وخاصتهم فإذا ما تشبث الناس وتعلقوا بأهل الدنيا من علية القوم فأهل القرآن ينتسبون إلى الواحد الديان ويفوزون بمعية الحق جل وعلا ويا لها من بشارة عظيمة أما عن العنصر الثاني فأهل القرآن هم الذين يزدادون إيمانا بسماع القرآن وبحفظ القرآن قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يكون أيكم زادته إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ولذا جاء عن جندب ابن عبد الله البجلي صحابي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا غلمانا حزاورة حزاورة أي اقتربنا من سن البلوغ كنا غلمانا حذاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان تأمل مع هذا كلام كنا غلمان حذاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان العنصر الثالث أنك تزداد من كنوز الحسنات بقراءتك في كتاب الله عز وجل تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنا والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تأمل معي الصفحة من المصحف فيها خمسة عشر سطر والسطر فيه ما يقرب من أربعين حرفا خمسة عشر في أربعين بستمائة حرف والحرف بعش حسنات يعني الصفحة تحتوي على ستة لاف حسنة الجزء يحتوي على مية وعشرين ألف حسنة لو قرأت ثمانية أجزاء ونصف في ثلاث ساعات متتاليات تتحصل على مليون حسنة في ثلاث ساعات ونصف فأقول لك من سيربح المليون أو إن صح القول فمن سيربح الفردوس لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا إذا طلبنا الجنة من الرب العلي جل وعلا أن نطلب منه الفردوس كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لماذا؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة والأهم من ذلك وصقفه عرش الرحمن جل وعلا أجل والله إذن فأهل القرآن يتحصلون على كنوز من الحسنات. والقرآن سبب في تفريج الهموم والغموم كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصيب عبد بهم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدله الله مكان حزنه وغمي فرحا وسرورا فقال أصحاب النبي يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات قال بل ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن صلى الله عليه وآله وسلم فالقرآن سبب في تفريج الهموم بل إنك تعجب أنه لا يتلذذ بقيام الليل إلا من يحمل القرآن في صدره فمن المعلوم أن الإنسان إذا صلى قيام الليل من مصحف وهذا جائز في النوافل فإنه لا يشعر بنفس اللذة لمن يقرأ القرآن عن ظهر غيب من صدره ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح بإسناد حصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام القيام الليل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ودعا لك النبي صلى الله عليه وسلم إن قمت الليل كله بالقرآن، إن قمت الليل أو جزء من الليل بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث السابق سامحون الحديث السابق له أبو داود بسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقانتين الحديث التالي أيضا رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يصلي قيام الليل بالقرآن فقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبا نضحت نضح في وجه الماء في رواية أخرى عند أبي داود بسنة الدين الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قام الزوج والزوجة وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بل عند الحاكم بسنة الدين الصحيح جبريل عليه السلام يأتي إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أجل والله بل يتنزل الحق جل وعلا كما في الحديث الذي لواه مسلم وبه أختم الخطبة الأولى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الرب العلي جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني فأجيله هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له هل هل إلى أن يطلع الصبح فيتنزل الحق جل وعلا تلزرا يليق بجلاله وكماله لتطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة ولكن قل من يقوم بين يدي الحق جل وعلا وكأن الناس قد استغنوا عن فضل الله عز وجل وعن رحمة الله جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأقمل الحديث عن فضل الكرآن بعد بعد جلسة الاستراحة فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا أيها الأخ الحبيب يا من تريد أن يفرج الله عز وجل عنك هموم الدنيا والآخرة عليك بالقرآن من أراد الزواج فعليه بالقرآن من أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن تأمل معي الحديث الذي رواه البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما أمرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك وكان هذا الأمر خاصا بالنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فوهبت نفسها للنبي فلم يرد عليها الحبيب النبي فقام صحابي جليل فقير فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تجوزها جوزان أنا فقال له النبي أمعك شيء تصدقها إياه قال ليس مع شيء يا رسول الله إلا إزاري أعطيها إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتعدى ريان فقال التمس شيئا آخر فبحث وعاد وقال ما وجدت شيئا قال التمس ولو خاتما من, من حديد فذهب الصحابي الجليل فبحث عن خاتم من حبيل فلم يجد فلما عاد إلى النبي والنبي يريد أن يزوجه قال أمعك شيء من القرآن؟ قال أجل معي سورة كذا وكذا من سور يسميها وهذا دليل على أن هذا الصحابي لم يكن خاتما لكل القرآن والدليل على ذلك أنه عدد على النبي تلك السور التي يحفظها قال معي سورة كذا وكذا من سور نسميها، وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول له قد زوجتكها بما معك من القرآن أجل والله فكانوا يعلمون قدر كتاب الله وقدر شرع الله بل هناك من تزوجت وكان مهروه الإسلام وأنتم تعلمون جميعا أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه لما تزوج أم سليم رضي الله عنها كان مهروه القرآن أسمى أبو طلحة وقالت أم سليم إن أسمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فأسمى الرجل فكان مهروه الإسلام رضي الله عنها وارضاه والقرآن سبب للنجاة من عذاب القبر كما صح بذلك الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر سورة تبارك أي أن تقرأ سورة تبارك كل ليلة قبل أن تنام فهي من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا في دخول الجنة كما جاء في رواية الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك أي وهي سورة تبارك وقراءة القرآن سبب في نجاة العبد من عذاب النار يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان القرآن في إهاب أي في جلد أي في جوف إنسان لو كان القرآن في إهاب لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار أبداً لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار أبداً بل قارع القرآن يكون بأمة القيامة في ظل عشر الرحمن في هذا الموقف المهيب. حينما يجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن والملائكة والكل في صعيد أرض المحشر في وقت واحد وقد حشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا غير مختونين وقد دنت الشمس فوق الرؤوس حتى كانت قمقدار ميل وفي هذا الوقت يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في هذا المشهد المهيد لا طعام ولا شراب ولا ظل خمسين ألف سنة وإذا بقارئ الكرآن يكون في ظل عرش الواحد الديان كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وذكر النبي من هؤلاء السبعة شاب نشأ في عبادة الله وذكر أيضا رجل قلبه معلق في المساجد ومن المعلوم أن الشاب الذي ينشأ في عبادة الله وأن الرجل الذي يعلق قلبه في بيوت الله عز وجل لا يمكن أن يكون على تلك الحالة إلا من خلال حفظه وقراءته لكتاب الله عز وجل وتعايشه مع آيات الله عز وجل قلبا وقالبا فيؤتى به يوم القيامة ليكون في ظل عرش الرحمن جل وعلا بل إن من تعايش مع القرآن فإن القرآن يشفع لك يوم القيامة تأمل معي الحديث الذي رواه المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الكرآن اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وما وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وفي رواية أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل قال صلى الله عليه وسلم فلا يزالان يشفعان للعبد عند الله فيشفعان في هذا العبد أجل والله فالقرآن يشفع لك بين يدي الحق جل وعلا بل إن قارئ القرآن يكون يوم القيامة مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن بمهارة مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران أجر الكراءة وأجر المشقة أجل والله وأخيرا فقارئ الكرآن يرتقي في درجات الجنان بإذن الواحد الديان وبفضل قراءة الكرآن كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في حياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها لا أصنصرك في الجنة كلما أردت أن ترتقي في درجات الجنة فعليك أن تتعايش مع القرآن ولكن السؤال الآن هل كل هذا الفضل الذي ذكرته لمن قرأ القرآن ولم يعمل به كلا وهل هذا الفضل لمن قرأ القرآن ولم يرد به وجه الله كلا وألف كلا والدليل على ذلك في حديثين الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة وهذا رجل عالم وهذا واضح من ساق الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والفائل التعقيب والصرع فتنضلق أكتابه أي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إلي أهل النار ويقولون وإذا كهذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهان عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه فهذا لمن تعلم العلم والقرآن والسنة ولم يعمل بها. أما الذي لم يرد بذلك وجه الله جل وعلا فقد جاء الحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاث وكان من بين هؤلاء قارئ القرآن تأمل معي كيف أن النية لما فسدت جعلته أول من تصعر به النار ولو كانت نيته خالصة لله جل وعلا لكان في أعلى درجات الجنان مجرد نية ولذلك كان يحيى بن كثير يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وقال سكان الثوري ما عالشت شيئا أشد علي من نيتي تخيل فيؤتى بقارئ الكرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك ولكن الله عز وجل يعلم خبث نوي خبث نية هذا الرجل ولكن الله عز وجل يعلم خبث نية هذا الرجل فقال له كذبت وتقول له ملائكة كذبت فيقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لقال عالم وقال وقال قد قيل قد تحذق في الدنيا فيأمر الله عز وجل ملائكته فيرقوه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله أما المعنى كل هذا لمن لم يرد بهذا العلم أو بهذا القرآن وجه الله عز وجل وأختم بهذا العنصر حتى لا أطيل على حضراتكم أقول اقرأوا القرآن قبل أن يرفع من بين أظهركم وهل القرآن سيرفع أجل إن من علامات الساعة الصغرى أن يرفع القرآن من الأرض كلها والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثور أنت تعلم أن هناك نقوشا على بعض الأثواب هذه النقوش مع كثرة غسيل الملابس تذور وتذور ولا تبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام ينتهي من قلوب الناس كما يدرس وشي السور حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسق ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود أنه قال لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في صدور الرجال منه حرف وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صبح 198 قال يسرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية ولا حول ولا قوة إلا بالله تريد أن ترجع إلى الله أن تقرأ آية في كتاب الله تبحث في صدرك لا تجد القرآن تفتح المصحف. تجد الأوراق كلها بيضاء تتعجف بالذي حدث الأمة لا تستحق القرآن فرفع القرآن من بين أظهرها ولا حول ولا قوة إلا بالله فاقرأوا القرآن قبل أن يرفع من بين أظهركم وأنا ما ذكرت شيئا في هذه الخطبة إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا فهل من عودة إلى كتاب الله لم تعيش الأمة العزة مرة أخرى كما عاشها أصحاب النبي إلا بالعودة إلى كتاب الرب العلي وإلى سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز إخواننا في فرستين وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان اللهم إنهم جوع فأطعمهم أوفات فحملهم عرات فخصهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه